It's all... Oh. Ding. إذن لفي ضلال مبين إِنِّي آمنت بربكم فاسمعون يدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني لم يروا كم أهلكنا قبله ومنهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد De schemes وارزقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشاء نغرقهم فلا طريق لهم Um وما تاتيكم بهذا En we beginnen te zeggen: We beginnen te zeggen, we beginnen te zeggen, Zelfs als HOOM oh, خلقه. قال من يحيي العظام وهي ربيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم